ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبثط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ولا ان سالتهم ما نزل من السماء ما ان فاحيا به فاحيا به الارض من بعد موتها يقول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 يتخطف الناس من حوله، ويتخطف الناس من حولهم، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَغْلَمُ مِنْ من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلَى الْمُحْسِنِينَ اللَّه الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ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 الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يوم صومئ يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافر